إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن آتَدنا للِكافِرين ساس وَأَغْل لَ وَسعير إن الأبار يشبون مِن كأسٍ كانَ مزاجهاَا كافُور عين يشب بهَا عباد الله يفَدّونها تَفجير